دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلى عليكم الملائكة